ما زال الكلام في الجمع بين صحيح معاوية القائل ما بين المشرق والمغرب قبله وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله القائل إذا استبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد بلحاضي أن النسبة بينهما عموم من واج، وقلنا بأنه هناك وجوه للجمع بين الروايتين الوجه الاول الأول تقديم صحيحه معاويه على صحيحه عبد الرحمن بنكته الاخصيه وذكرنا ان سيدنا قدس سره افاد بان هذه الكبراء انما تنطبق على المقام اذا كان فتوى المشهور هو عدم وجوب الاعاده فيما اذا حصل الانكشاف خارج الوقت واما اذا لم يكن فتوى المشهور على عدم الاعاده بل كان فتواهم وجوب الاعاده اذا حصل الانكشاف بعد الوقت فلا ترجيح لاحدى الصحيحتين على الاخرى فان ايا منهما يقدم سيلغي المناط المذكور في الاخر وقلنا أمس بأن اقحام فتوى المشهور في الجمع بين الروايتين غير صناعيا والسر في ذلك أنه إذا كانت فتوى المشهور بعدم وجوب الاعاده كاشفة عن ارتكاز متشرعي معاصر للروايه حين صدورها فحينئذ يكون فتوى المشهور موجبا لانصرافي صحيحه معاويه عن الشمول لما اذا انكشف كون الانحراف كثيرا لكن كان بعد خروج الوقت واما اذا لم يكشف فتوى المشهور عن مثل هذا المرتكز فلا قيمه له في الجمع بين الروايتين لتنقيح الجمع العرفي بينهما هذا بالنسبة الى الوجه الأول في الجمع الوجه الثاني من الجامع أن يدعى الجمع الواوي وذلك بالالتزام باعتبار كلا القيدين فيقال إن مفاد صحيحة معاوية اشتراط صحة الصلاة بكون الانحراف بين اليمين واليسار ومفاد صحيحة عبد الرحمن اشتراط صحة الصلاة بأن ينكشف له الانحراف بعد الوقت فكل منهما ذكر شرطا لصحه الصلاه ومقتضى الجمع بين اطلاقيهما ان يقال بانه يعتبر في صحه الصلاه مجموع الامرين ان يكون الانحراف يسيرا يعني ما بين اليمين واليسار وأن ينكشف ذلك خارج الوقت فمقتضى الجمع بينهما هو الحمل على مفاد واو الجامع ولا منافاة بينهما من هذه الجهام ولكن يلاحظ على الجمع الواوي أن لازمه إلغاء التنزيل في الوقت وإلغاء التنزيل في الوقت مستهجن والسر في ذلك أن ظاهر صحيحه معاوية ما بين المشرق والمغرب قبلة تنزيل ما بين المشرق والمغرب منزلة القبلة وإنما يصح التنزيل من أجل شنو بيان أن الصلاة جامعة للشرائط فالقدر المتيقن من التنزيل داخل الوقت وإلا لا معنى للتنزيل خارج الوقت فما دام لسان الرواية لسان التنزيل اي ان مفادها ان من كان انحرافه يسير فهو إلى القبلة ولم يخرج عن القبلة وهذا تنزيل والتنزيل في الشروط سواء كان تنزيلا بلحاظ الطهاره او تنزيلا بلحاظ الوقت او تنزيلا بلحاظ القبلة انما يصح عرفا في فرض كون الصلاه في الوقت اذ لا معنى لان يقال لا يتنزل الانحراف اليسير منزله القبله ما دام الوقت واما اذا مضى الوقت فانه ينزل منزله القبله فهذا امر مستهجن عرفان لذلك بما ان القدر المتيقن من التنزيل هو النظر للصلاه في الوقت فلو كان الجمع بين الصحيحتين جمعا واويا لاقتضى الغاء التنزيل في الوقت وان المنظور اليه ما بعد الوقت وهو مستهجنون فما الا معنى التنزيل خارج الوقت عجل حتى مشكله ثانيه خارج بعد شنو بعد المشكله الثانية؟ بعد ما الا معنى اقول ما صليته فهو الى القبلة ليش ما لدعي إنما انما يصح التنزيل اذا عندك امر اداء تريد شنو كم تثله اما اذا عندك امر قضايا ما يحتاج تنزيل يا اكو يا يجب القضاء لا ما يجب القضاء ما لمعنى معنى التنزيل خارج الوقت اصلا يا التنزيل متى يصح في الشرائط والأجزاء أن أقول أنت أتيت بالجزء أو أنت أتيت بالشر متى يصح هذا التنزيل عرفان إذا وجد أمر أدائي يراد شنو؟ امتثاله فأقول ينزل ما فعلت منزلة الجزء أو منزلة الشر أما إذا افترضنا أن الأمر الأدائي لم يمتثل امر الاداء لم يمتثال الصلاه شنو باطله غايه ما في الامر لانه انكشف لك خارج الوقت فلا يجب عليك القضاء لا معنى للتنزيل حينئذ اي فائده من التنزيل حينئذ لا يتصور فائده للتنزيل بعد خروج الوقت انما يتصور فائده للتنزيل في امتثال امر الادائي لا في سقوط شنو الامر القضائي عفوا الوجه الثاني من الجمع الجمع القوي وهو نظير ما ذكر في الاصول في بحث تعدد الشرط واتحاد الجزاء كما اذا قال اذا خفي الاذان فقصر وإذا غابت الجدران فقصر حيث إن جمعا من الأعلام ومنهم سيدنا وسيد المنتقى قدس سرهما جمع بالجمع الأوي فقال بأن هناك تنافيا بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى فإن مفاد قوله إذا غابت الجدران فقصر أنه إن لم تغب فلا تقصر وهذا يتنافى مع قوله إذا خفي الأذان فقصر كما أن مفهوم إذا خفي الأذان فقصر أنه إن لم يخف فلا تقصر وهذا يتنافى مع إطلاق منطوق إذا غابت الجدران فقصر فبين مفهوم كل منهما ومنطوق الاخر تنافي من حيث الإطلاق لذلك نقول إطلاق مفهوم كل منهما يقيد بمنطوق الاخر إذ, إذ ما دام التنافي إذ ما دامت التنافي بين الإطلاقين لا بين ذاتي المدلولين وإنما بين إطلاق المنطوق لهذه الرواية وإطلاق المفهوم لتلك الرواية فما دامت المشكلة بين الإطلاقين لا بين ذاتي المدلولين والضرورات تقدر بقدرها فمقتضى الجمع العرفي رفع اليد عن الاطلاقين بتقييد كل منهما بان لا يكون الاخر والنتيجه هي الجمع القوي اي يصبح اي منهما شنو سببا مستقلا لوجوب القاصر فكذلك الامر في المقام فيقال بما ان مفاد صحيحتي معاويه بن عمار هذي اللولا كلامي بما ان مفاد صحيحتي معاويه بن عمار نعم ان المناط الصحه كون الانحراف يسيرا ومفاد صحيحتي عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عبد الله عبد الرحمن بن ابي عبد الله ان, أن المناط في انكشاف الانحراف بعد الوقت فالتعارض انما هو بين اطلاق منطوق كل منهما ومفهوم الاخرى ومقتضى الجمع بين الإطلاقين هو الحمل على مفاد أو فكأنه قال أي منهما تحقق كان كافيا للحكم بالصلاة فإذا انكشف أن الانحراف ما بين اليمين واليسار كفى وإن انكشف أن الانحراف أكثر لكن كان بعد خروج الوقت أيضا كفى في صحة الصلاه فأي منهما سبب كاف للحكم بصحة الصلاة؟ ولا كلام في نتيجة الجمع الأوي، لأنه سيأتي في بعض الوجوه أنها تنتج نتيجة الجمع الأوي، وإنما الكلام في الطريق أي بأن يقال الظاهر عرفا. من الروايتين إذا عرضتا على الذوق العرفي أن أين منهما شنو سبب للصحة هذا الجامع بهذا النحو غير عرفيين والسر في ذلك أن لازم هذا النوع من الجامع هو لغوية الفقرة الأولى من صحيح عبد الرحمن فإن مفاد الفقرة الأولى من صحيح عبد الرحمن أنه إذا استبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد فإن لازم الجمع الأوي أن لا حاجة لهذه الفقرة إذ من انكشف له إذ من انكشف له أن الانحراف أكثر من ال يمين واليسار وكان في الوقت فحكمه بأي, بأي شيء فحكمه أن يعيد بمفهوم صحيحة معاوية و وصحيحه عبد الرحمن فان مقتضى مفهوم صحيحه معاويه بطلان صلاه لان الانحراف اكثر ومقتضى مفهوم الفقره الثانيه من صحيحه عبد الرحمن انه ان كان الانكشاف بعد الوقت فلا يعيد انه اذا كان الانكشاف اثناء الوقت يعيد فمفهوم الصحيحتين يفيد ان الحكم هو لعدل فلا يبقى حاجه للمنطوق اي ان الفقره الاولى التي ابتدا بها الامام عليه السلام صحيحه معاو صحيحه عبد الرحمن ويظهر منها انه هي محط كلام الإمام وأنها الأساس لا يبقى لها أثر، فإن أثرها سيتحقق بمفهوم كل كلا صحيحتين بمقتضى الجمع الجمع أوي بينهما وهذا خلاف الظاهر فعنّا ظاهر صحيحه عبد الرحمن أن المناط هو ما ذكر في الفقرة الأولى وأن ما ذكر في الفقرة الثانية تفريع عليه لا أن المناط هو ما ذكر في الفقرة الثانية وأن ما ذكر في الفقرة الأولى مجرد بيان مفهوم لقيدين من دليلين زه نجي إلى الوجه الثالث عفوا الوجه ال... يا وجه الآن وصلنا الرابع حسين نجي إلى الوجه الرابع من الجمع بينهما وهو ما أفاده سيدنا قدس سره الشريف صفحة 47 من الجزء الثاني عشر قال إن صحيحه معاوية طبعا نحن نشرح كلامه بتقريب ما ناخذ بحرفية عبارة لأن حرفية العبارة فيها إشكال إن صحيحة معاوية بن عمار القدر المتيقن منها أثناء الوقت فإن قوله سألته عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف يمينا أو شمالا قال قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبله القدر المتيقن من هذا اللسان من فرغ من الصلاة وما زال الوقت باقيا عن الرجل يقوم في الصلاه ثم ينظر بعدما فرغ فان حملها على ما اذا فرغ وقد خرج الوقت او فرغ على اجنو كانت اخر بل اخر ثانيه من فراغه هي اول ثانيه مما بعد الوقت مثلا ان هذا كله حمل على فروض غير متعارفاه فالفرض المتعارف لمن فرغ بعد صلاته فنظر وراى ان القبله غير الجهه التي صلى اليها من فرغ وكان الوقت باقيا فالقدر المتيقن من مورد صحيحه معاويه هو من فرغ فرأى الانحرافاه اثناء الوقت لاجل ذلك لو قدمنا عليها صحيحه شنو عبد الرحمن فقلنا ان انكشف الانحراف اثناء الوقت اعاد وان انكشف الانحراف بعد خروج الوقت لم يعد فلازم ذلك شنو فلازم ذلك تخصيص صحيحه معاويه بما بعد الوقت لانه اذا انكشف الانحراف اثناء الوقت يعيد اذن مفاد صحيحه معاويه من انه اذا انكشف الانحراف فلا يعيد يعني خارج الوقت ولازم ذلك اخراج القدر المتيقن من مورد الروايه عن مفادها أي أن مفادها وهو عدم الإعادة إذا كان الانحراف يسيرا هذا المفاد لا يشمل موردها حيث إن القدر المتيقن من موردها من انكشف له والوقت باقٍ وإخراج القدر هذه هم لازم تحفظ هذه من ضمن الآيات العرفية اللي تمر علينا دائما. وإخراج القدر المتيقن من المورد عن الوارد مستهجن عرفان بأن لا يكون الوارد شاملا بالقدر المتيقن من المورد فبما أنه مستهجن إذن فصحيحة معاوية في القدر المتيقن من مورد هاشنوه أقوى ظهورا من صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ومقتضى أنها أقوى ظهورا في القدر المتيقن من موردها أن تقدم في ذلك على صحيحة عبد الرحمن من باب النكتة الأخصية ما شاء الله علماء علماء يقول ومما يؤكد ذلك اي ومما يؤكد نظر صحيحه معاويه الى الانحراف اثناء الوقت وانه القدر المتيقان موثقه عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال في رجل صلى على غير القبله فيعلم وهو في الصلاه قبل ان يفرغ من صلاته قال ان كان متوجها في ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه بس ان صلاته جنوء صحيح ما مضى صحيح فليحول وجهه الى القبله ساعه يعلم وا كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الى القبلة ثم يفتتح الصلاة فان الانكشاف يقول تقرير سيدنا قدس سره فان الانكشاف اثناء الصلاة كالصريح في كونه قبلة خروج الوقت فحملها على ما لو اتفق خروج الوقت أثناء الصلاة أثناء الصلاه طلع الوقت زين كي يكون الانكشاف بعده فرض في غاية البعد فإن قلت بأن الموثقه وارد في من انكشف له أثناء الصلاة أي أن مفادها الحكم بصحة بعض الصلاة وأنتم تريدون أن تثبتوا الحكم بصحه شنو؟ تمام أجزاء الصلاة إن قلت قلت ومن الضروري عدم الفرق في الحكم المزبور بين أبعاد الصلاة وجملة الصلاة بأن يقال إن انكشف في الاثناء صح البعض وإن انكشف بعد الكل لم يصيح فان هذا خلاف الضروري لاشتراط الاستقبال في تمام في تمامل أجزاء احسان ما شاء الله اليوم علماء زين هذا هو الوجه الرابع الذي افاده سيدنا قدس سره ولا تبعد ولا يبعد تماميته الوجه الخامس وهو مبني على مقدمات ثلاث المقدمه الاولى ان التعارض بين الروايتين فرع ورودهما على موضوع واحد اذ لو وردت روايتان على موضوعين لم يكن بينهما نسبة التقابل بل كان بينهما في المنطق يسموه شنو في المنطق نسبة التخالف فالتخالف غير التقابل شي يقول منطق المظفر سيدنا شي يقول يلا يقول تساوي وتخالف وتقابل التقابل أربعة أنواع شنو الأربعة الأنواع آه. تناقض وتضاد وتضايف وملكه وعدم فما سوى ذلك وليس من التساوي يسمى تخالوف كالحلاوة والحرارة هو حلو لكنه حار هذا ليس تساويا ولا يدخل في التقابل إذن يدخل في التخالوف أحسن سيدنا ما شاء الله علماء علماء <تصفيق> إذن فالمناط في تعارض الروايتين ورودهما على موضوع واحد وأما إذا كان هناك موضوعان فلا تعارض هذه مقدمة المقدمة الثانية أن صحيحه معاوية ناظر إلى موضوع وصحيحه عبد الرحمن ناظره الى موضوع اخر والسر في ذلك ان مفاد صحيحه معاويه تنزيل الماتي به منزلة الصلاه الجامعه للشرائط فمفادها ان الصلاه مع الانحراف اليسيري صلاه واجده للقبلة فهي صلاة مع قبلة وليست صلاة فاقدة للقبلة بل حاض توسعة القبلة لما بين المشرق والمغرب زين هذا مفاجن صحيحه معاويه نجي الى المقدمه الثالثه فبما أن صحيحة وبما أن بما أن بما أن صحيحة معاوية بن عمار مفادها أن الانحراف ما بين اليمين واليسار قبلة فهي قرينة مفسرة لللفظ الوارد. في صحيح عبد الرحمن حيث قال في صحيح عبد الرحمن من صلى لغير القبلة ولم يحدد لنا ما هي القبلة وما هو غير القبلة وصحيحة معاويه حددت لنا بان ما بين المشرق والمغرب قبله فكان لسان صحيحة معاوية بن عمار ناظرا للسان صحيحة عبد الرحمن ومفسرا له وأن المراد بغير القبلة أي ما إذا كان الانحراف كثيرا في أزيد من اليمين واليسار وهذا نظير ما ذكره الميرز النائيني قدس سره في الجمع بينه مثلا أدلت البراءة ودليل حجيات خبر الثقة أو الأدل الناهية عن العمل بالظن ودليل حجيات بلي خبر الثقة فإن دليل البراءة قائل رفع عن امتي ما لا يعلمون واذا جاء دليل خبر الثقه وقال خبر الثقه علم حدد لنا ان المراد بما لم يعلم يعني ما لم يقم عليه جنوه خبر ثقتين والنتيجة يا سيدنا هي حكومة صحيحة معاوية على صحيحة عبد الرحمن حكومة تفسير وشارح ونتيجة هذه الحكومة هي نتيجة الجمع الأوي إلا أنها ليست بطريقة الجمع الأوي وإلا فالنتيجة واحدة ولكن هل تقبل هذا يا سيدنا هل تقبل انت رجل متدين متقيم تقبل هذا الكلام ترضى يا صاحب الغيرة ولكن قد يقال إن ظاهر قوله في صحيحة عبد الرحمن من صلى على غير القبلة إرادة القبلة الواقعية للقبلة التعبدي أو التنزيلية كي يقال بأن صحيحه معاوية تكون بمثابة المفسر والقرينة عليها فإذا كان ظاهر صحيحة عبد الرحمن إرادة القبلة الواقعية عاد التعارض بين الصحيحتين لكون النسبة بينهما عموما من وجه، فالصحيح ما أفاده في الوجه الرابع ثم قال سيدنا وبالجملة فالمتحصل من الطائفتين هذه النتيجة أن من صلى لما بين المشرق والمغرب مخطئان غافلان عسيان ايا كان فلا مقتضي للإعادة لا في الوقت ولا خارجه لأنه صلى إلى القبلة بمقتضى صحيحه معاويه واما لو صلى مستدبرا او الى نفس المشرقين والمغرب وجبت عليه الاعاده في الوقت دون خارجه بمقتضى صحيحه عبد الرحمن فالاقوى ما عليه المشهور والحمد لله رب العالمين نتيجة الجمع الأوي